وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنذَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاطِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ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 وَإِن كُلْتُنَّ تُرِدْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْتَنَاتِ مِن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ أَن بِمَ يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا الْعَذَابُ ضَعِيفٍ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا